التسجيل الثالث والعشرون. استمع إلى التراكيب، ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين، وانطق العبارة. ألف. رسول الله. ب. أولو العزم تاء خمسة وعشرون فاء إنزال الوحي